بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها اذنوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 وإن خفتم أن لا تقفطوا في اليتاما فامتحوا ما طعب لكم من النساء مثنا وتلاف ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدناء لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن فإن لَكُمْ لكم عن شيءٍ منه نفسا فكونوهني أمريء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فِيهَا واكسوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وَبَتَلُوا الْيَتَامَا حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَثْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَثْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ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 ان الذين ياكلون اموالا يتما ظلما فِي ياكلون في بطونهم نار انما يأكلون فِي في بطونهم نار وسيصنعون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين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 فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما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 ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار قابدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها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 وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِصْفَ مَا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنْكِحُوا مَا لَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَمِيلًا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم.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 ومن لم يستطع منكم طولا أن ينفح المحصنات المؤمنات فمما منكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير متافحات ولا متخذات أخدام فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنف منكم وَأَن تَصْبِرُ خَيْرُ الْكُمْ وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمِ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنًا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُ مِيلًا عَظِيمًا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 ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عدو وأنا وظلم فسوف نصليه ما رأى وكان ذلك على الله يثيراً إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنهن كفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما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 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانفات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوذهن فعظوهن وهجروهن فِي المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْقُو عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا فَبَعَثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا يُرِبَا إِصْلَاحًا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 وأعكدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم لآاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا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 فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصروا الرسول لو تثوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأمتنسوا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا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 وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين ورائع ليام بألسنتهم ليام بألسنتهم وَطَعْنًا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمعوا ظرنا لكَر خيرَ لهم وأقوى ولكنَّهُ الله ولكنَّهُ الله بقُفْرِهِم فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّرْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلَ أَن نَّطْمِثُهُ هَـ من قبل أن نطم سوجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم, أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبك وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون بابك لمن يشاء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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبث والطاغوت ويقولون للذين, كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلم تجد له نصيرا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 وَكَفَى جَهَنَّمَ مَتعًا عِراءَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ النَّارَ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا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 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعما يعظكم بِهِ. إن الله كان فميعا بصيرا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 ثم جاءوك يحفون بالله إن أردنا إلا إحفانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بريغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر له الرسول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 ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويثلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم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 ومن يطع الله ورسوله فؤلاء مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين فؤلاء مع الذين انعم الله عليهم مِنَ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا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 فإن أصابتكم مصيبة قال قد أمعن الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وإن أصابكم فضلهم من الله ليقولن انك ان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني لي كنت معهم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 ألم تر إلى الذين قيل لهم كفؤ أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلى فريق منهم يخشون الله كخشية الله إذا فريق منهم يخشون الله كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتب علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متى عد الدنيا قليل قل متى عد والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.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 فما لهؤلاء قومنا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للنات رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع رسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلك عليهم حفيظاً ويقولون طاعه، فإذا برزوا من عندك بيت فقال: فَتُمْنَهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ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 أوجاؤوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لثلقهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا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 وَإِمْكَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ بِثَاقٍ فَذِيَةٌ مُثْلَمَةٌ فَذِيَةٌ مُثْلَمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْلَمِ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدَرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَحِيمًا وَإِذَا ضَرَبَتُنَّ فِي الْأَرْضِ فَلَا يَسْعَى عَلَيْكُمْ جُدَاحٌ أَمْ تَقْصُرُ مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خَفَتُمْ أَيْنَ يَفْتَنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقَمَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَإِذَا يَخُوضُونَ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 ولا جناح عليكم ان كان بكم اذم من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اكلتكم وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فَإِذَا طُمَّ أَنَّمْتُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ فَإِذَا طُمَّ أَنَّمْتُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهْنُوْ فِي بَتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ كَمَا تألمون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 وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّأًا أَثِيمًا يَفْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَفْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُشِيطًا هَא أَمْ تُمْهَادُنَّ إِجَادَلُتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ من يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا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 ومن يفعل ذلك بفغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاغق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولى نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا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 وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا ولا امرنهم فليبتكن ما اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله وَمَن يَتَخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَد خَطِرَ خُسْرَةً مُبِينَةً يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجْدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَا فِسَنُدَخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِهِ أَهْلِ الْكِتَابِ من يعمل سوء أن يجز وَلَا ولا يجز له من دون الله وليه ولا نصير. ومن يعمل من الصالحات بذكر أو أُنفَى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله مَا في السماوات وما في الأرض وكأن الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُقْلَى عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ فِى يَتَٰمَنِ فِئَاتِ لَا تُؤْتُونَهُمْ ٱلَّتِى لَا تُؤْتُونَهُمْ مَّا كُتِبَ لَهُمْ وَتَرْغَبُونَ أَن تَمْكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ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 وَإِيَّا تَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلَّمِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ أَعْتِنَّ حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَاؤُكُمْ أَن تَقُولَ اللَّهُ وَإِمْتَكَفُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الواردين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما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 آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ بِهِ قَبْلُ وَمَن يَكْفُر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيداً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 أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعاً. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكثر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيدهم. إنكم إذا مثلهم.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 وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَى لَأَيُرَاؤُونَ النَّأَثَ وَذَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَرْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَا أُولَاءِ وَلَا إِلَى هَا أُولَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك ثوف يؤتيهم أجورهم وكان الله وفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من الثماء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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعذوا في الثبت وأخذنا منهم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف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 وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزى إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلادا بعيدا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 فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه سبحانه أن يكون له ونب له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لا يَتَمَكِّفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبَدًا لِلَّهِ وَلِلْمَدَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَتَمَكِّفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَدَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَبَدُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّي هِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَدَّ الَّذِينَ سَتَمْكَفُوا أَسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجْدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْيَمُ وَلَا نَصِيرًا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 وَإِن كُنَّ إِخْوَةَ رِجَالِهِمْ وَلِفَاءًا فَفَرِ الذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ